أ َ إ ِ ذ َ ا كنا َُّ عظاما ًِ نخره ََِ قالوا َُ تلك َِْ إ ِ ذ َ ا ك َ ر َ ة ٌ خاسره ََِ ف َ إ ِ ن َّ م َ ا هي َِ ز َ ج ْ ر َ ة ٌ و َ ا ح ِ د َ ة ٌ ف َ إ ِ ذ َ ا هم ُ بالساهره ََِِّ ة َ ل ْ أ َ ت َ ا ك َ حديث َُِ موسى َُ إ ِ ذ ْ ناداه ََُ ربه َُُّ ب ِ ا ل ْ و َ ا د ِ المقدس َُِّْ طوى َُ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ن ا ص ب ة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 والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان إ ل ي ن ا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله Allah